مساء الخير يا فندم مساء الخير يا حبيبتي كنت بسأل على دكتورة سعيدة نعم مين يا حبيبتي؟ دكتورة سعيدة سعيدة بش دكتورة أنا اللي دكتورة عموماً أنا كنت جاية عشان استشارة خشي خشي أنا الدكتورة هي المساعدة بتاعتي بس زي ما تقولي كده خايم أبعد عنك يا تايمور عيوة يا تاتا تايمور مدير أعمالي من فضلك 100 جنيه كسف 100 جنيه إيه؟ الاعلان نازل على الفيسبوك بيقول الاستشارة مجانية ما هي الاستشارة بتبقى بعد الكشف الاول وبتبقى فعلا ببلاش لا الاعلان بيقول فيش اي فلوس انت عايزين تعيشوا ببلاش ولا ايه؟ عايزين تعيشوا ببلاش وتاكلوا ببلاش وتتعالجوا ببلاش كمان؟ في ايه عالم؟ ايه العالم الجعانة دي؟ ما تحترمي نفسك يا ست انتي انا اللي احترم نفسي احتربي نفس كنت يا بفلسة ياللي عايزة بتقشي بلوشي طب والله لو ضحك في المنطقة كلها ايه دا حضرتك مين وبتزعقي كده ليه؟ انا اسمي تهاني الشايب قريت اعلان عن دكتورة اسمها سعيدة انا مش دكتورة يا تهاني <تصفيق> جالك كلامي؟ من فضلك يا حماتي <تصفيق> حماتك؟ ايو حماتي دكتورة عنصاف <تصفيق> جالك كلامي المهم الدكتورة قالتلي انك المساعدة بتاعتها وطلبت مني ميت جيني كشف وانا قريت ان... خلاص خلاص فهمت فهمت فضلي معايا وفعل الاستشارة عندي فري نعم تتفضل معاكي فين من فضلك كفاءة بقى لحد كده خدت جوزي بعد قصة حب طويلة كانت حياتنا ماشية يوم حلو ويوم مر زي اي بيت مصري جوزي كان سروجي سيارات وانا معايا بكر ريوز تجارة اهلي مكانوش موافقين عن الجوازة دي خالص لكن اسراري حسم الموضوع وجبنا محمد واندي عمرهم سبعة وتسعة سنين ومن سنة كده ومع الظروف الصعبه ابتدى فاروق جوزي يسهر بره البيت رغم انه كان بيحب يسهر معانا في البيت قوي اهمل في شغله طبعا لانه بيسهر لوش الصبح ويروح ورشتته على العصريه الزباين ابتدت تزع شويه شويه الزباين رجلها خفت والرزق قل وابتدى يبقى عصبي وايده اللي عمرها ما تمدت عليا اتمدت ومش بس انا والولاد كمان وعرفتي ايه السبب اكتشفت انه مصاحب ناس مش كويسه بادق بالحشيش وانتهوا بالحبوب لحد ما بقى مدمن هما الناس اللي مش فاهمين ان الرسم والموسيقى والرياضه زي اي علم له تاثيره الايجابي على الولاد والبنات يا فندم مسألة الدرجات دي ودخولها في المجموع عامل مشاكل وعمل قلق عند كل الاهالي فلسفه التعليم كلها لازم تتغير الولاد اولا لازم يفهموا ان التعليم هو بدايه رحلتهم لفهم الحياه وان العمليه التعليميه شيء ممتع لا هو عقاب ولا عذاب يا فندم قبل ما نفهم الولاد والبنات نفهم المدرسين اللي بيعلموهم عايز مؤتمر كبير على كذا يوم ندعو فيه كل المتخصصين لمناقشه الموضوع ده اللي حصل في مدرسة العبور ده دلالاته مهمه وخطيره ألف سلامه يا تهاني الله يسلمك يا استاذه سعيده اسمي سعيده وبس مش احنا بقينا اصحاب ده يشرفني والله هتجيني زياره كمان والزياره اللي بعدها تقنعي جوزك يجي طيب ولو ما رضيش هروح له انا كل ده لوجه الله كده هو في احسن من وجه الله لا طبعا ما فيش ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب يا رب. بسلامة أنت بقى وخلينا على التزال إن شاء الله والله العظيم تلاتة لو ما دبتلي حقي بمرتك المفترية دي لكون تفشل عن دخلك في سكندرية وفتحك في قصة العيلة يا دكتور يا خرع خش يا تايمور لا دي أم تايمور يا جدة تايمور نعم يا خدي عايزة إيه أنت اللي عايزة إيه؟ بذمتك بزمتك مش مكسوفة من نفسك ومن قيمتك وسنك اتلمي اتلمي احسلك واحترمي نفسك احترميها انت الاول بقى مش حيب تعملي كده في عيلا من دور عيالك واتطلعي منظرنا كده كأننا منتخنق على زباين زباين الهم المفلسين عاجبني ومش هغير اسلوبي ولو ابنك مجاش يحط حد للمسخرة دي انا هيبقى لي كلام تاني اهلا يا فندم نورتوا المدرسه نورت بوجودك يا حضره النظره احنا جالنا جواب من الوزاره موقع من السيد وكيل الوزاره شخصيا بمراجعه كل اوراق الكانتين اولا وباقي الصادر والوارد لكل احتياجات المدرسة المدرسة كلها تحت أمر حضرتك وباقي اعضاء اللجنه ازاي الشركه دي يرص عليها العطاء من غير لا ولا مظاريف ما حدش قدم غيرها يا فندم وده مثبت في محضر التسلم وصاد حضرتك اهو ممكن صوره من السجل التجاري والضريبي للشركه دي اه اتجننتي يا وليه من فضلك بطل كلمه وليه دي عشان الولاد ما ياخدوش عليها ومالها بقى الكلمه دي طول عمري بسمع ابويا بيقولها لامي الله يرحم الجميع خلينا في اللي احنا فيه ليه مش عايز تروح للاستاذه سعيده يا فاروق اروح اعمل لها ايه عايزه تتكلم معاك شويه في ايه في حالنا ويا مالها ومالنا يعني انت عاجبك اللي احنا فيه ده ما احنا زي الفل اهو يا بنتي احنا زي الزفت يا فاروق ومستقبلنا ومستقبل ولادنا هيبقى ضلمه ما انت ماشي المزاج دي اصحابي اصحابي وما اقدرش استغنى عنهم بتستغنى عننا احنا حرام عليك ولادنا يا فاروق عايز تشمت فيا اهلي عشان وقفت قصادهم واخترتك يوه مش هنخلص بقى من موال ده خف ربنا انا نازل عموما هبعت لك عنوانها على تليفونك وانت وضميرك <صني reass seguridad> اكتب عندك قررت الشؤون القانونيه بوزاره التعليم تحويل السيدة خديجه منصور السيركي نظرت مدرسة العبورة السنوية للبنات إلى النيابة للتحقيق في المخالفات المنسوبة إليها وأعادت عرض كنتينا المدرسة للمناقصة كان هيدربني والله يا أستاذة سعيدة معلش يا تهيني هو لازم يقاوم أي محاولة لعلاك ده مدمن والمدمن ده مريض لازم كلنا نقف جنبه وناخد بإيده طب والحل هي ورشته فين؟ في العباسية اكتب العنوان وأنا هروح له بلاش ليه؟ هيكلني يعني؟ تفضلي يا ست الكل بيتك ومطرحي بيتي ومطرحي هناك اللي مراتك طلبتنا منه ايه اللي بتقوليه بس ده يا ماما وبعدين هنا بقى عياده بجد يعني تقدري تستقبلي فيه اللي انت عايزاه وبعدين كمان تقدري تحددي البيزيت اللي انت عايزها, عايزها. ومحدش ليه حاجه عندك زباينك يا دكتور زبايني يا حسره هم فين دول يا ماما اهلا اهلا بالدكتورة انصاف ازيك يا ميرفت عامله ايه مع جوزك المنيل بها <تصفيق> بقول لك ايه تعالي تعالى لما اقول لك خش انت يا دكتور وسيبني شويه مع ميرفت عايزين نتكلم مع بعض شويه ايه اللي يا خايبه مش عارفه تجيب شويه زباين للدكتور وانا هجيبهم منين يعني دول ان شاء الله يا بنت خليكي شاطره اللي بيحش كده من الكافيهات من عيادات المستشفيات الخاصيه انا برده هقول لك وحاجه للدكتور هيديكي كده نسبة على كل راس حاضر يا دكتوره هعمل كده ولما تعملي كده لي تعملي لي انا مش فهم ده ما خدش في ايدي غلوة يا رؤى وحياتك يعني هتعرف الجبيعة لحجرك ما جبته خلاص المهم انت عامل ايه بقى مع امراتك وليه يا مجنون قال اروح لوحدة اسمها السعيدة بتعالج النفسيات التعبانة سعيدة؟ اه تعرفيها؟ ما قالتش العنوان؟ معايا هو اهو عالتليفون وريني كده؟ ينهار أبيض ايه؟ خير عارف مين دي؟ هكون مين يعني؟ دي مرات الدكتور يسري لا هزاري البلية لعبت يا روقة والله لعبت طب ما تفاهميني؟ طبعا هفاهمك عشان نلعبها سوا ودا يمشي دا يا دكتور وما يمشيش ليه؟ عادي الستات اللي جايين للحمل غير اللي جايين يفتفادوا اي تجربة جايز تنجح انا خايفة عليك دا ما فيش فحنانك ابدا أوه. بس تقولي المين متقطع ما بين إنصاف وسعيدة محدش حاسس بك غير اللي عارفك كويس حنين وخيره لغيره ولو شاور بس يلاقي مليون وحدة تتمنى ايه ده ايه ده مالك محرومة من الحنان ونفسي في اللي يفهمني وده من امتى بقى ان شاء الله ياه ده من زمان قوي بس حضرتك اللي مش حاسس طب روح روح روح انت دلوقتي يا دهاني لا لا يا يوسري الديكور لازم يتغير خالص ليه بس يا ماما؟ عشان الديكور قديم والشقم الدهولة خالص لهم حق الزباين ما يجوش هنا يا ماما أولاً أنا فاتح في المنطقة الشعبية ثانياً الناس هنا ما بتفرقش معها الحاجات دي زبايني أنا بتفرق معها وهما فين زباينك دور؟ قصدي مش لما نبقى نشوفهم؟ خلاص يا حبيبي انا حبيضها وعلى حسابي مساء الخير مساء النور الاستاذة سعيدة موجودة نقول مين نقول لها فاروق فاروق جوستهاني